124- تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام 125- إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجاه 127- وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا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 ثلة من الأول وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين